ذم الاشتغال بالدنيا من الآخرة وحاينو إن شاء الله تعالى كقوى الرمي الضوانا نلوشا الدنيو إياو وحا الله للي اييي نوشا الدنيا كمدا يا رسولك عليه الصلاة والسلام قابك الدنيا ذا ولا تعاملي الدنيا ذا اللي قوى الرمي يا يا الدنيا ذا الشيقي يا وحي تهي آياتك يا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم قَابْ كَيْ أُولَلَ عَيَانَ الدُّنْيَوَ أَيَنُوا إن شاء الله تعالى كلمة تلماني دوننا سببتك أنت هذه موضوعة وقتك أن لقى هدلانا وحيتهاي حديث رسولك أبي سعيد وكواريني بخاريا مسلم باي صحيحة قصوة صعران عليه الصلاة والسلام إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُم مِن بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُم مِن زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِ وهو رسول <سؤال> كولي وحيا مهان ادين كباقان اي وضباد اي وحا كمي ده بمعنى اي ادين فتنايان وحالا <سؤال> ادين فردوانو اي ادونيه دلدلالك <سؤال> اي ما دام اوما انت ادونيه دي فرباداتي قابب قادلتك اي او صغشان اي دوانيهين مي دي حلالكو <سؤال> صغشية <سؤال> مي دي حانانكو صغشو اي اي نوحكا تلمانو برا مهم سيدوك الله رسولك صلى الله عليه وسلم مهر شيعي ما أنت قيام أفر سؤالات أدعمه دون لو وعماله من أين اكتسبه وفي ما مالك إلى هاي أدونك جانتيس السواق اللي هاي هل كي كسو قشية هل كي كجبا حديب ولو يدين يا ماشوا كسو كسب ضيع ماشوا كوب حييب ولو هذا السواق ها هذا أدون فربا أما ها هذا أدون آياتها قرانك ارينتها كو رمينا ونشيقي دونا اولا كلمه الدنيا وها علماء قالكود اي تلمامين ان لا كاني من الدنيا هو ابن منظور الافريقي رحمة الله تعالى عليه كتاب كيسان لسان العرب و وقال الليث الدنو غير مهموس مصدر دنا يدنو فهو دان وسميت الدنيا لدنوها ولأنها دنت وتأخرت الآخرة وكذلك استماء الدنيا وهي القرب إلينا والنسبة إلى الدنيا دنيوي ويقال دنيوي ابن المضر حيره ليس حير الدنيا أو غير مهموزه ومصدر كدن يدنو فهو دان بمعنى وشيد سمادن الدنيا ينقصها داون أو حل لقوم جعابي السمادي الدنيا دم عن السمادي يبدأ ويد ويمنعنه يدوسه سو كذا وهاي ويد داود هاي آخرنا دب يودعه الساعة سعة أخر الدنيا داون دا إسمشة يعني الدنيا ويا الدنيا ولا وي ابن الفارس رحمة الله تعالى عليه معجم كورح كتل مامي. ما مي ما دا الدال والنون والحرف المعتل أصل واحد يقاس بعضه على بعض وهو المقاربة ومن ذلك الدني وهو القريب من دنا يدنو وسميت الدنيا لدنوها والنسبة إليها دنياوي يصرون روحو تلمامين إن لغا كاني من الدنوي بعض علماء ذاك من روحي تلمامين إن ليدشار را كاني oo dabaasho wanaagsan ay ahaayeen baadi kamida aaymadu waxay ishaareen luqaha aan sida inay noqonaysan adduunka kitabka quraanka waxay ku saarortay sida baadi kamidi ay markay tiriyeen sheegeen boqol iyo afar iyo toban gorba amma markastoo la sheegay waxa laydiraha ku dagmina inay khiyamayna soo yi dadka dagayso oo aakhiraan ay ka dagaysan la sheegay mararka qarkood inaan nolol ahayn baa la sheegay nolol bamaaha mararka qarkoodna waa shay yar oo mashquul oo u yar u yar lagu sheegay 14 أنت والله شجعي اللود يا الجراب أقييني أماناً تي نللبقي إلى الجوك هبي وإن الدار الأخيرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون وراك كريم كيم فربذا أيق دويا <تصفيق> ذكوى الرماو شجعي ذا وحنا قصة على غريت يصير القفعة مسلم كي يأانوا يستودجانهين. تصالح يا شا قرآنك تصالح روري. وحكم إذا صدق تصالح. تصالح كوابسورة يونس بوكو صار روري. تصالح الله من سورة الكهف. تصالح صدق حدنا سورة الحديد. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فخلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام.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 نلاشنا الدنيا واسدي بياك صور دعى سما دا دير تي دول كك صوب حيس أردن وصور سعر الروك داعي وحدتك عنيان وحد حواله عنيان بقى ماركي دول كي وقروح بدنا هاي دير تي نعيسوب بحره واحد عقاي واحد عمي أنتما عدي رهيد أما عدي بيرتعس مسؤول كك هاي دا يستري إم يكون بدأ ودانوا rabii wuxuu yidhi waxa uu iimanaya arrin anaga arimaayega kamida bimaana waxa uu iimanaya dabayn daran oo ku dhufanaysa ama marro weyn ayaagu iimanaya raabka sababineya ama ay xabaa ku degaya رب يوح لي كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون آية ضع وحلاك لدجال تصاليا شنو شجيعية عدة فكر يس عقل جنبي إمام السعد رحمة الله تعالى عليه وغيره من الأئمة آية ضم قرآن ما بقي لبتو صالح آية قابك عياد دوشة يسوى <متوسط> واحد تحيء. أباد بودل يا قفكي. إين بودل يا؟ مثلاً. وأنن إين كي بوكرين يا؟ الدويا ذا إين وشقة إين وساكس بدأوجد. بسقول بوجي. شام عقب بوجي. ما <متوسط> البوكس بدأين كي. مر الله عليه مركو يستري ما أنتم بودين كايوكو أنفع يا. أيان كيوي منا يرن كي لهي لم تذهب بالأمس إنا نشل أمام الوالد كيف يسألون يا مانتا تكون انتفاعا سايو والد كيفا قرمنا يا إني كي مركو قالوا ماشي وانفعي لها حقا تصالي ورطوك ننكا واكا تصالي ننك الله وقفك مالك لها مالكي سيس وكريني يا حوالها آذي أدبوك وإنه لحب الخير لشديد حواليه مركو السلام مانتا تفراحي سنسا او تكوح السليسا او قريا مهرديسي جارع جارع. أي نقضان مشعودان إنه قارا يقاران أي حاليك كعيان مفلس بون يعيد إنه واشون يلو تلسانيا سدوك إلهي كورمي سورة الكهف فأصبح يقلب كفايه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. إلى آخر الآية الفرور الرغية وحال الله اليوحان يا متر muflisbuunu qada ayrbuunu qada oo kayvalna hebin isaga maal qabeena ay umu caaya markaliye أو شانية. شم دولار أي تعب كيس وما قولة ينوه لك هذا كتبه شنتي دولار وكتاب الدنيا تعب دو كشناه وعمال خيصة وصور دقيقة <سؤال> إلهي محر واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناهم من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا إلهي محر وحاة سألقوا لكتعنا من محمد وذلك يكتع نلشأ الدنيئين الكرد أنتهي بيسما كدبنا دللي دللي. أو أحكسته له كسبه حيز له قلي كديفنا لبربري ضعيل وكنا عليه أو عوس بربري والنقط لي دبعيش وراء كنا يسوم إلى يروح لصالو لكن سبحان الله والحمد الله الله أكبر أيها الرجال خير بدن إلى هيك قوفكم مسلمين كينا و خوي دي ديلوده و خا اوو غو وناغسان الْمَيِّ سمييو ربي و كلو كلماي ايغدو خيركا لا غا قبالاي تصالها انو خوتيل ما ما ياون تصاليه الدنيا بينكم في ثم ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وردوان ومن الحياة الدنيا إلا متاع العروب. الله يوح له واحد وقعتان. إن لش ع الدنيا عيار عيار. إي مشغول إي إي هي مشغول. هي قروح. هي فان دحذينه. هي كلب تصار حولها يأمرها كلب تصار إنسان. تساءله دون واسدي راب سماك سود أي. داق سو صار ضاق داق سو ياب جلي بير ليدي. داق سو صار kadi biyoga la yaabno isla talawo da qaasi dhibaato me gaari ama waxaa yimidaha u soo saaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku galdaysta ehelkiilaa talawo mu ka bixi ilaahay wuxuu ri wax ku imaanaya لا والله سبوا يالنا نلاش عدويا وحيا لو عمل قفك مسلم كوقمنا يوم قفك مسلم كأي كدلالة ينلاش نا ما جالسينا يسو بربر ما يعني وحيكبربرينا يس عبادة دي صالحة هاي دقفك طبعا لها واصدقونا الدنيا الله يستو كتدارية سيدا وجد برسولك صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح ومحكولين بادر بالعمل فترا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي رواية بعرض من الدنيا قليل. وروح هذا قد تكتنبوه في تنا عبادة بمعنى عبادة كدة ذال انت نافذنا دين إيمانين. قبل هذا هبين كيوم ما دوم أكره في تنا سوا معي. وفتنا قفت قال كدي دونت أنت صباحدي سوى كوك قال بريست إيمان. قال بتين دونت كدي جدا أنت سوى كوا بريست إيمان. ويبيع دينه بعرض من الدنيا. دين تيسيب ويدرسنا يا الدنيا يا لا بس ياتبو ويدرسنا قاب ظاهره موقين ويدرسو دين تبو كبحه هي الدنيا من طلب عمل كآخر الله قمنها و الدنيا كطلب ريا هي سمعة هي محياب الله مدين تعمل كيس عي جلان مال وكده إنه عبادات الله قمنا يدّد أو جد قمنا كيها دعده وناك سنة دد أو جد الله أم وحاولوا لوجو ديوا وحولو كمان يا دت كهوب على يا دين تا أما محاضرة وحولو كمان يا أما كتبوا ديها يا سووا شيء ماموس سووا مجا أخره وحولو يا قيم كي شرعك إسلام يا دين تا إسلام كوا تيار كيفرتاي لأجل فلان وفلانة تاسيوح يكاسنس رجالين وكله رجال أسنحوك كاسنس عمل كيلو بربرو ده وده توح المقا نياء يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام الدنيا قفك مسلم كاهي ومهل يأوك اسماني يسألوه وضح لعلى أمرا يلم الدين مهم بالدين الدنيا دين آخرك مشغول سيدا وقيد رسولك صلى الله عليه وسلم وحا دين يده وكشه يجي أحاديث فرفضا رسولك صلى الله عليه وسلم كدقيا واصحابتي سألوشه يجي إنان آخرك مشغولين وحاكم هذا حديث كان أبي سعيد ورسولك كوري يا إمام مسلم صحيحة وكسوة صاري وحا رسولك لإن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وحا رسولك لأدو يدني وإن وين وإن عقارنتي أدو يد وإن معانت هدو يقفوا بأنت وكد فريسان مايو وعرريان هدي أنا نحبها إلا كوسقف ليسان مسعود سقنصي ما إلّا ومعان, ومعان ومعان أنت قد جانتكوا حيثه وحاطها القف وحيثه نفتر على قدرين يدرك خلّيس كده هذا الكود لكن ما هي جانتها على كوب حطوا حمص معان كيشبه هذا كوب شاهم عند عبد يسوع أما كوب شراب وقوق كب معان أنت عربك كاج وكوتشيرات كاب كاباني يسوع معان وعلى معان هدي ساعد مال الساقاب <تصفيق> كي يمال هرتاع ده ويا له نن نكى عبيه متى ده لو معان ماها برضو لا مكاب ما له ما له ده بنكرتي حلوكم متى تميرته <تصفيق> على ماذا هدي تميرتي حضرت تميرها عن طا على السفر بكتار ده لافت على ستمر ماها تمت راض عن طي أفكار جنبي معاني كي معانا هذا يقعد أنت هذا كابوس حسن وحميسي خدرا وهو رسولك كل مثالين عجارا أنت هاي عجار كم إذا بقلى رهان إذا بذك لو يأكله بذي نيدي لا مدرد ليستكوا أبدا ولا قعر لا مالها الله عجارا أيقروح ذبذيره ما حال لغوت دل حي سجى هو عجارك إندها لغوت دوكتسنيا إندها إيجا لغوت دوكتس إسمان مقر من هذب في قرية صار أذى قاد شان يو أمر أيضاً آيات سورة أبانيسا سدا وجدوا حميما مثال كإلا أجدوا وحنا رسولك وروحه إلى هاي سبحانه وتعالى ونصين يا الدنيا الشقى أيوه إنسينا يا، أروح أيها الصلاة كوسام الإنسان، مياتكوا عاصي الإنسان، أتكم كبر الإنسان، أتكم ركأن صي، كم مهاد نقل واي الإنسان، مسؤولاتكم مهاد نقل الإنسان، وأتكم وأتكم ركأن شكرية الإنسان، فتاق الدنيا أبو رسولك، الدنيا كبقنا، الدنيا دوا توقفك سيجس آخرة، وهي الدنيا يا آخرة، وأضداني وأنا قيظان، والله بعدهم ردة كسرتيلة، الدنيا دواها الله يمد ينا العمل عمل آخر أو عمل قبضته وهل كلا جيشي سايق آدمي بفك مسافر كاهي دل أنا هاي المركو أما مجالدي س المجال أنا هيا وكامر وصان حلب النقلنا واحد حلب للكين ما ها الدنيا هل كين كسافرنا واشنا هل كلا نك ساروا آدم لك ساتورين شنا لك سارين للكين أصل كاهوا اشنا وين هل كم واحد نشوجنا واش سفر وين سيداو قلت بع رسوله صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا توي مادين بين هذين أن فرجك سمينه وفر رسولك لمالي ول الدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكة من سار في يوم صيف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها أن يقي أدوية محالك لا جلابور أدوية سفر بانكوهاي ولي بنين مسافرة أو معلم كل الصعدي وقاعد يره صداق كل من كرجه الأدوية له وأحكم ما فلي رسوله عليه الصلاة والسلام وأكسي صعدي. قف <تصفيق> كاستاو كل نفس دائقة الموت الدنيا وح ترتين طايرة عمرها قبنا ساد نو شاهي تلوى مسلا نذات جاري ما لبعتن بعد كردمان مشان يتوم بعد كردمان مصدوم بعد كردمان ما أفرت بعد كردمان ما كنت بعد كردمان مسديات بعد جاري وح تاني سلاجوسية مدة عدين طاي طاي مدة عدين اللقمة الشيئين هذيل لكن اللي نمشي يجي إني دمنا نبى لنا شيجي بس وقت اللي نمشي ساينو عمل وقابنو وينو شقي سنو ديار كرونه راح كلا رسولك صلى الله عليه وسلم أقولي ناشي جي الدوياذ الحقارذ إذا سيد يقول إذا توب المستورد مشت ده الله تعالى عنه وهو رسولك حديثك مسلم صحيح وقصصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل واحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وهو عليه الصلاه والسلام الدنيا آخره waxay uga dhigantahay marka la eego macnaa adduyaha isku mashquulin ay axira ku mashquula adduya axira waxay uga dhigantahay mid idinkeedii kamidi badda haduu fartiisa galiyo fantas أنت إلهك بكرهك أنت آخره ما قال <تصفيق> الله إلهه، فالينظر بما يدعيه رسولك عليه الصلاة والسلام، وبدوي أنت آخره، الدنيا ده نوفر تغيير إلهك ليك نبيع تغيير رسول الله عزّ، يقول لا تين في قلبك يسوي قليه، الدنيا قلب ياجم حاد دقيه آخره أي قلب ياجد دقيه، قلب ياجواح كوي نانا يا آخره، أدخل هذا هذا يقعد <تصفيق> هذا كبه حلو، وقلب جايج أي دكتور كوردماته، وأحكي استاذ كوب حينه يساعدي قلب جايج الدكتور هو أدوينته. سيدا برسولك عليه السلام والسلام، وعكوار مطافك وشرفته يادون كود ذلك وكد ذلك يوم يادون يدو دان يا أنا يفسه هذا نيس الدينتي عبادتي سيد الله أو على الله دير على قاسم مش Lemme täyteen aikaan, jansa teillä ja Sharafta kudealla, ketkä kudeallaista, maalta kudealla, ketkä kudeallaista. Ei, diintä tämä bieli, janoista, että uabin on meille salatuus Muslim Jabir Medina. رسولك صلى الله عليه وسلم محاركي أرغير أبغتي أسوء قدحي الله وضل فليس رسولك عليه السلام لك تصوى قبطي ورسولك كي لأصحابتي سواء تساليني الدنيا دلو الشباق إياه أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم صحابتي بيقول كما بدرهم قالوا ما نحب أنه لنا بشين وما نصنع به وحيكو إليه رسولك إلهي وحبكو فلمين أرغي أبغتيي ومحانو درهم وسي سنبا وحبكو فلمين قالا تحبون انه لكم وحرسولكم هيقوي بسنينه ماسك قادنسان ارغغن يني باختي قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه انه أسك فكيف وهو ميت وهيكون انا دون ولا لا هابا عيب يهانلك كن لو ودتو ما قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم وحكول إله يكتس سواحي يبليدته ارقي قايري اكتين سيديو غليتو سيكدرن بمعنى سيده ايدن مخبو غفلهين ارغغا دنتي ايعنو الهي ادنينا ودنيين سبحان الله وتعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى علي بن طالب رضي الله تعالى عنه سحابه قال هذا واخو كذا رمي هذا الاوليه عاد يا يا يا إنا يوم كار الدور إن الله الدنيا مدبرة وارتحالة الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وحلا الدنيا ويسعت ويت تتوس كتكت آخرنا وين ساق بشواد قصة سعتا مد ولبن أبط بيلادي يعد وأن نقضى ادي آخر ادي دوء هاي هل نقولين ادي الدنيا ما أنت عمل بالغبطاء برين وحساب ما أنت عمل بالغبطاء برين عمل متشرو ما أنت حساب متشرف ثم عملون برين عمل متشرف وحساب رضي الله تعالى عنه إمام البخاري باستهيها كوري باب الأمل وطوله رضي الله تعالى عنه أرضاه سيد وكل إمام الحاكم وحركة صلى الله من حديث عبد الله المسعود أنه قال أنه قال انكم في زمان كثير علماؤه قليل <سؤال> خطباه وحد كسانتي بول <سؤال> وقتي علماتي سفره بلانتي اصحاب الرسول كلها عندنا خطبدي سنه اي ارتهاي معناه ددك يريهين دونا دونان دونتو ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. وعلى وحيد من دون وقت علمه عييران دونته أودك وح وعديا خطبة لا يفر بدنان دونا العلم ووريه قفك آخرة دونا وقتها قو آخر الدنيا دباه قفك الدنيا دونا آخر دباه آخرها آخر ديني الدنيا دبوري. تلت من نفسه و تباقية نقنى سهر لبنه برمانا عمل إذين بدبادية مالين تقيامة و صالحة سمية أحل لكي يابا انفر بذن انين وعرقنا يدو آياتك قرآن كي الدنيا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأثارت صحابه ورضو الله عليهم الدنيا دالي عديد وكبّوحان الدنيا دالي عيي وحما في علاه إن جسوب حياة أفعال لقبنا إيه آخرين سئتين يا ابن رجبل حمل وحولين الذم راجعا إلى أفعال بني آثما الواقعة في الدنيا لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا تنفعه كما قال عز وجل إعلم أنما الحياة الدنيا الآية hän on nyt koko ajan ollut täällä. Hän in nyt koko ajan ollut täällä. Hän on nyt koko ajan ollut täällä. Hän on nyt koko ajan ollut täällä. Hän Maal nyt koko ajan ollut täällä. Hän on nyt koko ajan maal täällä. Lama on nyt koko ajan ollut täällä halkaa daawo lahayd inaad ka tagta ku afdala kuna khair badan sidoo rasuulku basameeyay alayhi salatu wasalam rasuulku waxa ku soo daganayna quraana ayda ha quraanki waxay sheegeen in rasuulku aanu adduyada indhiisa ku ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وأمر لك بالصلاة وأصطفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إلهي حكول النبي محمد إن دهاجا كنبذن هونة شايدن هنأيه وحنقو راحيني قال هذا وقرح يدل دلال أدو يدل لقصي سلوه وفتنية وآنا إيمان ولا إيمان رزق ربك أباك خير بضن وكباك نما بضن إهل كاك سلاة دفر كنا صبر رزق أباك يا كودة ويدين مينو أنك أرزاقين عريقا دمبنا وحيس كلا على كبقه سبحانه وتعالى ماها دادك مال بضن هاستاء دادك مقعلي دادك أدوهيذئين بضن كعنا ماها بل رسول كوحوك أورمي عليه الصلاة والسلام ما لنت قيام إلا لا إيمان إلا كينا أد daba de sanarth la yara qoosinaayo waxa lagu waranaya adduunyada wax khayr iyo wax nicma فسره يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى هيوح النبي محمد كيري لا تنظر إلى هؤلاء وأشباههم ونظائرهم وما فيه من النعم فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور ها يقول كوى اللهم نعمية وحلم الله هي النعم كالسيية والدلال الزولية يا نعمم لجدا حقلا يواعن يكوارهين سيا نوجي تحنان وصي ناي يرى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحجيلي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل وحد ذهب لسردني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء ورسده لدين متفق عليه وحلا أبو هريرة رسولك عليه السلام هذي ذهب الله لها ثلاثه يدين ما انت علادين كوم فرحين الا ان باقي عليه وسلم وحا عائشه ايتري رضي الله تعالى عنها يدينا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير رواه رواه البخاري ومسلم wayti rasuulku xuduntii alayhi salaatu wa salaam yado guriga iga aan muulinn wax uuno wax beer lehba illa in yar عليه markaasii والسلام yaani ama shaaciira rasuulku saasuhu دكتك مرتدة هي دكتك مسافرين تاء أيوة رسولك صلى الله عليه وسلم سي أيقون نستان وصدق أيقون غطام عبد الله بن مسعود وهو يرنا الله صلى الله عليه وسلم على حصير رسولك صلى الله عليه وسلم وحوك صاحدا يعو فقام وقد أثر في جنبه هو رسولك سواء كي يدعو عودي بن عيسى أيقوسا ويرمطين فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك ضيطة وحنكون رسول يوم رسولك إلى هيو هذا في <تصفيق> رأسك قصة ماين لهاي بمعنى اللي كان أحسن ويذكر في عنا لهاي كاد رسولك يكول مالي وللدنيا الحديث أنا قد يوم حناك لقالي أنا جاية الدنيا ما حناك لقالي أي عليه الصلاة والسلام قريه سل باب الهذا اسكوت سو ولا يجي أيان باب الشيد تيرنو ثمير يبيه لو قلنا له سيدع عائشة رسول كما مر كي كور رمي سيدنا ليش يسعي تلمانتي <تصفيق> دعاءي ك رسولك الله اجعل رزق علي محمد قوتا الهي يرزق غير محمد وحاد كدغتا وخلو قوتو بمعنى واحد كبره وواحد لو استرافو الهي هوكمن ويديسان وحان علمون الهي ونسب عليه الصلاة والسلام رسولك الدنيا مال. مال. ربي وسلامه عليه سيد رسول شايف تشرين عدي مركض صل الله عليه وسلم تنسد رسول فر تشرين بل إنه أجن هالدوان ولا شيء صحابه رسول كردوان الله عليهم يأدون يصد أيهايان يصد خباب صحابه قال رضي, رضي الله تعالى عنه أيوا حول يسلا بخاري مسلم أيوريان هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى رسول كان الله يشره نوره عني أنا جا إلهي درت فوقع أجرنا على الله إلهبا أبا المرنتي لا نكسو بيني فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا وحنا جمدنا مدن تي سجوا أبا المرنتي سي أشركيسي وحبان كعورن مصعب بن أمير وحكمدها مصعب بن أمير سحابي للألن تي بطه ليوم أحد ما لنتي حد بالدلي وترك نمرة قير بكتري مركي أودنتي فكنا إذا قطينا بها رأسه بدأ رجلاً مركي ولنتايكو كان فانو سنري مركاً ماذا حيسكوا قرنوا لوجه سمو قنئي وإذا قطينا بها رجليه بدأ رأسه هذان وجهي سكو أسترننا ماذا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه رسول كون فرينا دبرنا ماذا حيسه وأن كفنتي مرادك تغي ماذا حتكسرنا ونجعل على رجليه شيئاً من الادخري oo aan luwis sanagay geexirka la ilaahdo aanu ku ka fannahon saasarno wamina man aina atahu thamaratu fa huwa yahdibaha waxaanaaga midabuy limin man samlihi u bislaadayn oo go قولي كمرو كبر حيام مريض مركو قصة النقاء يانا وحاب بحين شري مريضه كبر حيقلين كيهاره وحمر سن شري عذر عذر كاسين عذر رادد خلا جاربو كاه مركي رسولك عليه السلام ورسالام من عدا سياح سيتي أيام عريديه هو يصفه ويسي وحيصفه ويسي إن صحابي قاسي مس ابن عمير وحكم إذا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم صحابة ديو سيد مبرك الدنيا ده وجلست أهدين أنا موجود دقينين إنه توصي سما حكم ده حديث كأبي سعيد المقبري وكوري أبو هريرة إنه أبو هريرة سما ريدد لحد بتي ده دب بدأ تقول أهدين لأنه لأنه. فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير وحول رسولك ادويده وحو كبخاي اسودون خبز صعير لاي سميه كدركين سيدهنوا عون ملخا دوبتين واو كديدو انسكا تغاو حريره الله تعالى عنه سهل بن وحول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيه من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله رسولك صلى الله عليه وسلم نورق بيري طقيق إلا ما لنتي لرسوله إلا ما لنتي ولنتي رسولك عليه السلام سدوا أها صحابتنا لذمن لا يتعار عليهم سدوا سئك جدا ين ين رسولك صلى الله عليه وسلم ما دام أو عن كدر جن الدويا ومتري فهين أو عن استراف صميين يسقوا كزاهدي كزاه حديث الله يا حديث إمام, البخ... إمام مسلم صحيح وكبري من حديث أبي هريرة. وعير خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة مال ما الماء أي رسولك صباحي أما بين ذا كمذ رسولك صباحي عليه السلام فإذا هو أبي بكر وعمر وأما عمر أبي بكر ميلتا عند بدء يوم الصباح وعور رسولك كل جريه قال الجوع يا رسول الله وحيقول هذا قاتنا صوصاريت قال وأنا والذي نفسي بيدي لا أخرجني الذي أخرجكما قوما ورسولك والله من كل أرث إله نفتيك عن ذكوتين واحدا صوصا رين بايصوصا رين مريا فقامة معه رسول كيصور رعين رجلا من الأنصار وحي مادين الأنصار تكملها فإذا هو ليس في بيتي وحي مادين سقوق رجسيا أنجوجين فلما رأتهم راتو مركعته قبل يسوع قالت مرحبا واهلا وعيكتري سو دوادا فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان رسول كحو بالماء قالت ذهب يستعد لنا الماء وعيكتري وحو دوني بيماعن معنى بيماع ابو نادني وحو ابو هريره اذ جاء الأنصاري اسلامركي انصاري جي باب فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي رسولك كيب اغي يا أبي بكر يا عمر ثم قال الحمد لله وحول الحمد لله ما احد اليوم أكرم ضيافا مني ما انت يا اغير مرتي شرف بدن بودي وانا مرتي سو مرتي مرتي كشرف بدني ما شرت مرتي النبي محمد أبي بكر يا عمر فانطلق فجاء بعذن فيه بسر وتمر ورطب وسعدي وحو سو جوي ركب بينه تمر بصلاة أي منهم بسلامة أسبوع شرطا فقال كل عنبوكين وأخذ المدية وعقاد من دير بقاته أحكسه ورعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب ورسولك كوري صلى الله عليه وسلم آذيق إياوحا كلا لديق يا نفعان له إنا الثوق فذبح لهم نفو صوق له فأكلوا من الشات ومن ذلك العذق وشربوا لأحدي لعسوك علي وحبيك تمرتينا بيه الله كن وحبيك عبين فلما شبعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مركي أيوناً إلى بكر وعمر وعكويري والذي نفسي لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة رواه مسلم كل أرتم نعمذة وليدي ودين دهنا ما ننتقيامه جرينا واحد إنك صوصاري قاتشوا إلا نعمذة نهشين إلهي ما ننتقيامه ويدو ودين دونا نعمذة لو يدين يواجه يتمر يبيو ما نتنعمه كنا يسلم حاكم ده ما ما كوب نويدين دهنا ما كوم وإلهي سبحانه وتعالى نعم وين وينسيه ما ورقنا مساه واحد نرتاج النهاي فهل من مزيد وأحمر العجوز وكرنيه أصحابة رسولك اللفتو أدو يذيو كزاهي ليفعل أهان قول أهان نوحي كشاقين أدو يذيو كزاهي دو خالد ابن عمير الأدوي صدى مسلمه كوري يمحو يري خطابنا عطبة بن غزوان وحن نأخذ بدأيب المالين مالماها كميدا صحابي قال له هذا عطبة بن غزوان وحنوها أمير ومارده بصرة كميدا إساقا كأميرها وكان أميرا على البصرة بصر أمير كاها فحمد الله وأثنى عليه إله إبو مهدي كذبن إله إبو أماني خذ بضيب صافور وخذ بذيب ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها أحرين تكذب الديون الواحد ينوعي سيسك لما ان ما نيسه واحد منا فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وارلسي قورا وحضحي ستان مانتا وحضو خير بطن فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوى فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعراء وحنا لوشا يا قي إن دقاحا جهنم قرك يذلق طورا تدباتا سنضاد وصيص عني إذا وجد به حيث ما واحد كواركتين سبعين خريفا يا يا وحلا ملا أبوه رجل وحول ما عليه ما عليه كمذا رسوله كان وقف عليه سلطة وصلا فسمعنا وجبة شن قربا ومقنقت مركاس رسولك وحول ما جرى نس شن قدر وحنكون لجارن مينه رسولك عقيل هذا حجر أرسله الله من شفير جهنم منذ سبعين خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها وهو رسولك روا دغ الى جهنم او كتورو وديره 7 سنود كهر مانك غااري و رسل عليه الصلاه والسلام غن تيري ارغا و ان دغ ان جهنم قركه لو تورو والله بو لا والله ذكر لنا بين من وليتين عليها يوم وهو كظيف من الزحام عيل كان وحن وشقة نظرنا الباب إذا تير إلا تيرنا يدحي سافرت الصنادق وحن كوي من تماعن أيبو حدو ولقد رأيتني سامي على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجرة وهذه الكيس أيبو أنا قطض بقوة قطض أصحابك كم من الله الله عليه الصلاة وَأَعْمَتَكَرَى أَنَّهَا يَسْنِينَ جَاءَ عَلَيْنَتِهِ أَنَّنَا نَضَاقُنَّهُ يَأْنِي أَفْقَهُ وَحَنُوْقَنُكَ لَا أَنَّهَا يَسْنِينَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرَةِ حَتَّى قَرِحَتْ أَجْ أَشْدَاقُنَا إِلَّا الْيَبْنُوُهُ نَقْرَ قَرْحَيْنَ فَالْتَقَتُ وحنكل شرئ انيغا ي سعد بن مالك صحابي قالو ان جري فتزرت بنصفها تشحب قنتدي واتزر سعد بنصفها سعد متشحب قنتدي فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار ما انت من انا نغميدي بالله أن في نفس الله إلهي وحن كمل جل يابول إنا النقض مدوين الأميرة إلهي يكتيس نير حقيرة فلا حول ولا قوة إلا بالله ق <تصفيق> أي سقي سحاب كحد عين عن تنو حلا ضاقير ينقول النمعلوم كسرني وأرقنا وحن من الصهاي سناء إني أنا الدنيا بق عنكوهينين قارب على جابا إن جل إن كل يين الشقيستان فلنطحي الدنيا يني هلا جلنا يناي وحبتان جلنا الشقيستان ما صما يناي سوزيا تلها بدونيا labada galimba wax laga yaabo inuu shaqeesto qaarba laga yaabaa labada galin iyo habaynkii baa shaqaysanaya wuxuu u reeraya waa maal sidoo heli laha adduunyada aakhariintu saay suuper bar dhigay ay adduunyada weena to aakhira la اونو سُكي ومحيايا ومماتي ومحيايا وماتي ذو محيا نولو شاده او دن ان الى الله لله كلها لما انت واخا درتي هذا ديما درتي تمها إنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين الى اخر الايه بالاخر الهي ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماء وانا لا الدنيا لا, لأ ليسا وانا ما تريسه لكن قشضا وانا يكسن إلا هيك تيس آخر وي قفوا بالباذي خساري سعد ابن أبي وقاس رضي الله تعالى عنه حيري إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وحالها يقولي عرب ننكي وغوري إلهي درتي لا بقنا ولقد كنا نقضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان لدويلين عليه السلام أن نجعله يسنين عنتا إلا جد علنتي مويان أن نجعل واحد عنا يسنين حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلطة وحاط أرك سيبون إن وصلوني إذا أردوا صاردا صاردا wa salaam tiray gudid wa ya dirkili taaqad wa hay cuneyn oo kale majirto waxa in ogsoonahay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam saxaabadiisu cid la soo yaayeen qabtaasi un walaayeen qabtaasi أحاديث <تصفيق> فرها بدنه أوريجي حتى نكى صومالية تمرح مهما هي بعوري حديث كتاب أبو هريرة جوا كتاب مهبول حدات كم قلي وذبل أبو هريرة عن أبو هريرة كتاب مهبول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحين وش يا قصة عجيب له قصة هذا سواه تهاي قصة سجل لكم وقت جي وعلم جتطلب يا رسولك صلى الله عليه وسلم هو أحاديث كحفيدين حديث كان واحد حديث بخاري يغير كيبه وريان او صحيحا ابو هريرا كو وريني ابو هريرا وحجري والله الذي لا اله إلا هو إن كنت لا أتمد بكبدي على الارض من الجو والله من كل حرطي اله إلا حق لقو عبدانو كرن سيغان موياه إلا حسن كل حرطي مررق قاركو دل كان بير كيغا كوحي جنجيري جاة اوغي جاة شعو اوغي طالعو موينك أمسكحي لا مينك أمسكحبت مينك أفريتنين مشقي سنكريي كمينو كمين, كمين حوجويني استقى ينقطع مسك حبضنا استقى ينقطع فريتنا وهريرة إنتو حفيدين ما حفيدين كرتين. وحو الحديث حفظيني محفوظ كرت هذا أنا وحواري هادي يديني ليديتو أحاديث رسولك الكريم عليه السلام وحول مراك قارك وتجاء تشوجيد أيان على وش أنتن بارك صارن صدى وقول حتشين تردلوك وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع مراك قارك أنتن ده حسوا قادوا عن على وش صاروا qof marku gaajoodo caloosha naqasba gala way shan qadha هذه dhagax lagu xulo shan qadhaas waa ka goaysaa waa ka baxaysa waayo mid qardhi oo dhanba isku ururaya qofkii qof xuno kale فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين راني رسول كايسوغ مريبول عليه الصلاه والسلام مر كاسو قسلي أركي كوي اركاي وخدو دريما انو عليه الصلاه والسلام ثم قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق وخدو كو رسول كا غوريرو وخدو كويدي كو اطيبي او كو مقلي انو ماري ور رسول كو يدي رسول فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت رسولك هو قال سوى قلبا يقول أنه قال يقول رسولك عليه الصلاة والسلام فوجد لبن في قدح وقال رسولك صلى الله عليه وسلم عنه دي الكتير فقال من أين هذا اللبن ثم اركيس برسولك ويديك العانان على كلها كان قالوا أهداه لك فلان أو فلان ويقول هذا محكوس وهديه هبل أم هبله قال أبا هر وقال رسولك يقول بل أبو قلت لبيك يا رسول الله قال ألحق إلى أهل صفة فادعوهم إليه عقول أهل صفة فادعوهم ليه يغير أبو هرين وحيروا أهل صفة أذياف الإسلام أهل صفة ومرتد مسلمين لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد أهل يمال يعدك لتونمه إذان وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم رسولكم هذه صدقة الله كانوا قاروا إيقوا الدراسة صدقة ولم يتناول منها شيئا رسولكم حبك المعطة للصدقة رسولكم حبك hadiyadii rasuulka lo الله rasuulka waxbu ka cunin jiray iyagana waxbu ka siin jiray saasiiyey abuu burayra fasnaani dalikubuni arintan soo wax ka xumaadeey guur doonay dhil yaro caana ah oo guriga rasuulka dhex yala cali salaatu salaam markan unimin أصحاب rasuulka una أصحاب ashaabu sufa oo yey ashaabu sufana nimankay ahaayeen aan ogeey goor arintan wax ka xumaadeey فاستغني ذلك ارى وان كحمادي فقلت وحال لبوي وما هذا اللبن في اهل الصفه عانهي اهل الصفه ما هيكا دعيان ما هيكا كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شربه بها عانهي انا ام نايلن مرقد قوريون يراني جاءوا أبو هريرة. فإذا جاءوا فكنت مرك إيمادان أصحاب الصفا يسجى أصله ضليا، يا رسولك صلى الله عليه وسلم أورتي سيف فريستان، وما أصى أن من هذا اللبن الشيء، لجامي يا أبو وما أصى أن من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله الله عليه وسلم بتبولها إنا لله وإنا إليه راجعون رسول كسانته عنوان كماارين واجبولي نفتاي انتسان كو دغولي اهل الصفا انت يراعاني وحبك كما فيلنا انت يرانو حق مدنا هذه اهل الصفا يماضان ما ينساسوني يد لكن لله وانا طايي بولي يا صلى الله عليه وسلم فاتيتهم ونويمت بويري فدعوتهم ونياي فاقبلوا كي ما دناو وحا فأذن لهم وعروا الغراضي وأخذوا مجالسهم من البيت نوال ومجالس وفريسان شروف فريستان قال يا أبا هرر انتو كور وراء يا وطن دعضي يا أبا هرر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطيهم وقال خذ قاناها هو وقيم تلوائي مسنن ودور يتضواتا يلي العنا قال إن أقول نشد الدعضة قال فأخذت القدحة ليل كم قاديبولي، فجعلت أعطيه الرجل نبنا ديبولي، فيشرب عبي حتى يروى، إلا عكناني، ثم يرد علي القده، ويقول عن يديلك، فأعطيه الرجل نكلم ديبي، فيشرب حتى يروى وعبي إلا عكناده، ثم يرد علي القده، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القده حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى القوم كلهم يقوومتي مشى جوج رغي مشى فديه ودرجين داور يتداواتن كينن دييلكي كو فينادهي ملي ودرجين و الرسول كو فديي كوسو بيغني بو ف اخذ القدره فوضعته على يده فنظر الي فتبسم و الرسول كو دييلكي بيقا داو و ايغاي اني انا و سو ايغاي كو قسلي و فقال يا ابا هرن و يغو قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت وحرسولك يقول اني يا كلغا بحري لمدين بحري هورورين وروردم ما جيرو قلت صدقت يا رسول الله وحان كود يقول رماسيكت رسولك الىهيو قال اقعد فشرب وحيكون فليس عب قال فقعدت فشربت وان عب يقولي فقال اشرب عب يقول رسولك فشربت وان عب فما سال فما زال يقول اشرب اشرب رسولك موسى يقول لي يا عبد حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا وحان كو ديبو رسولك الى اي حق غسو ساراي مان كو دارته ميل ان مريم هيستو ودبر دلاي غاري عاني بو قال و خويلي ابو هريره فأرني فأعطيته فحمد الله تعالى و سما و رسولك صلى الله عليه وسلم الىه بم بسم الله بو يدي حمدي نغاسو رسولك عليه الصلاه والسلام هذه كانت حياته أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نوش أبو بكر نسأله صحيح. الدو يفر بدن يمال بدن أوه هلي دلال كامو قادم مر والب لا هذا مر والب لا دعائي يوم. ميادرة كتئي إمام خطيبه أو خطبت صوف ولم ساتب وآن أبو بكر نسأو قادم. ما شروا هدوش شرنا ويريها. خطبة كستوى السوق عقادة محاضرة كستوى السوق عقادة أبو بكر رضي الله عنه. قف كاستوا مسلما الدعية قف كاستوا إلى هاي تعليب أبو هريرة تعرف أو الدعية سدعة سياهيد حياة دودي مركب قارقود وسفن يينو كسر حيي من مركب رسول صلى الله عليه وسلم يقولي كان عايشين تودحي سجى تأويه وأحكلاب أبو هريرة أوريجي أصحاب السفه حالات دودي أيو الناس شاگر لا وريت كانن حالات دودي سدعة سياهيد أبو هريرة يلي لقد رأيت سبعين من أهل السفه ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف ساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورة روح البخاري أبو هريري وحن ركتو دواطنين أو أصحاب الصفة كمدة مت ستي قمتشرو أما قنتبو ستي أما وحو ستي وحو ودو ذو وحيكو رحليترين بولو قائي هاستان لغنتو ذكو رحليترين ميت كود حيوق <تصفيق> على يروح حريه قار كود نبقونتو قالي مركزنا إذا قانته دكور رينشرين الله عرق هذا إذا قانتك سيدا وقانوني كلية أي جنتنيان قا سوري بكو في اللين هو قانتك سيد الله قا يوم هذو صعلي هذو فلية عن توه هني إلهي هذه نعمته ونسيجي إيه فراه بدن سوء نوجزي هذه الله بالعمر من الخطام رضي الله تعالى عنه كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان لفديني. ديني رجل من الأنصار فسلم عليه من أنصار كمدان نويه من مركاز نبيك ثم أدبر ويسكتك إبوهي للأنصاري وأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وأنصاري من حكوهي يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة كوره والهالك سعد بن عبادة سيديبوه يا يوحن سنه. قال صالح وفي عبودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك نبوي من يعوده منكم يا سوبقنا يد كمذا فقام رسولك عبودي وقمنا معه ونراعني ونحن بدعة عشرة لو ريت من ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك الصباح في تلك الصباح hataa ji wuxuu li waxaanu hayn iyo tawannin oo kabala asxaabta kamid kabala kabay way ay gashaan kibir uga maytigin no hana kabalaanta ma tawannin oo rasulka abdullahi bin umar oo kabala wa rasuulka daba galay cali sallallahu alayhi wasalam haqiiqda dunyada ogaadeen iyo waxay tahay waxay qabsadeen dunyada dhan dunyadii markay ka carareen bay daba carartay dunyadu annaguna adduunadii oo daba galnay sida oo weydo waxaadarka saqaf diin iyo islaamnimo iyo wanaag iyo sanaaxu kam moodo oo shayga curyaamiye adduun jacayl wiyaay waxaan oran laha Ilaahay subhanahu wa ta'ala bal ha loon noqdo oo ahaadiis iyo ayyadka qof نلاش يعني يعني إنه يحس كبد دلو. هذه نلاش يعني. وسيدا كل شيء ساعتها. وادوية دايمه ده عرنا. سيدا يوصي ساعتها. يخافوا ذنقولا دعي. خافوا ضع سنة وقبري. رب رجعوني لعل يعمل صالحًا. رب لاول آخر إلى أجل قريب. فأسدق من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. دبل وعي الماء هكيا. ما العاد بحنا سامتشروا. نبت قال يوم ما أنت آخره حاتكوبة بذي سواء عمل قاعدي عمل عقبان سامتشرتوا هذاي نفتو أخسوك على دوحة المريض كان محد ذات عصي وأح لاقبلي يا متشروا عمل لاقبلي يا متشروا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يقرف هذاي عيادك البيت كسب أحدنا توبة لاقبلي يا متشروا سداه وجاد ما أنت على الحل النخضع ما أنت على توبة الدنيا دوج عنتين ناقو تشروا الدنيا دكية أوها شقي سنين وحرق قب لا كانتنا <تصفيق> كuche تالك يدقن هداه هالشنا الرعلي هالنقطين هداد ويدنا هعراونين هكوسين هاتو هداه هالشنا فرح سنو هداد ويدنا فرح سنو لا بضو وأحب مرك هذا الشو هداه دي ساركتو مرك الدويا هالشيء نتفرح يسوق هداد بس ساركتو مرك الدويا هيسوق إنه نلاش تيغو من عشان يكuche تو حنون بيكuche أنت أنا كلمة دوودا بيسين كسر جبينه دوود وامحاي دوود وامحاي تحي هنا ينوكو نلاشي النبي جاء ينلاشي سلف فيه وماضي يكوده ينو السلف الصالح أصحابته التابعين تي أتباع التابعين صديح آخرني ودذا مرين إني مرنت دوود واطاع ده وكلامه يصنا إمام المالك أول كيد آخر كيد نه أو أول كيومضن وعيها لا تجيء هي آخر كيدناها تجينا وأنا العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وعلم جبر الشديد سيرك عمل فلكي سيرك الله عنك يسا يدتكين لغويه رأوا قصبره وأنت حصل وعلم جي عملك أنت حصلت بتبادير بتبادر كلام ترتب والد كقاركود ما لقيا أبتكودة إني مودان حلي بتبادرني وقشرتو إنه قلياني ستولي يا برافة الإنجليسي يا حسابي يا كميستري يا بيولتي يا فيسيكيسي إياكم بيوتر شام عبعيك سبحانه حل كوذو والله ساكو مجرد شرفتو ودو نسي داكو مجردو كتابك إلهي بشرفتو ودو كترتا قال الله سبحانه وإنه لذكر لك ولي قومك وسوف تسألون إلهي وعقول نبي محمد قرآن كو شرف بويديني آذيق يطل كعبا لك ولي قومك وعدي قبل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعطلون إلا هاي وحول الله أحنا دي سؤالة كتاب شرفت نكترته إذا أعلم الله هين الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف وصلهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصنمه إلا الله أسألوت بأي الله قف الوحول الله أحنا هاي قفنا لن يراه وحان درس عربي أود قابل إنا الله بيتمنشرة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 دي إنت لفته إذا في عربي كقولان تلف عربي قد باريسه آيات كقرآن كأية تفسير كوده يا حديث رسولك عليه السلام بركة وشك سده يأكل فضود هذاي لقيا 42 كهذاه فسرت هذا معناه اسمه إنه في عربي وما إلى ذلك هي كتبته كسيريا حاجة عقيدها وسورة ثلاثية هذادو كتبه كتب تيرعقيدها ويبت بادي وسورة ثلاثية نواصيح ناسيل وقفه كوبت بادي قبرها رسولك عليه السلام المشي هاي أن العبد اذا وضع في قبره دون هذه القبر ليس لديه يقال له من ربك ومن نبيك وما دينك وحن لو قال ان ربك وايه معنى دينك ودينت نبيك واغنى وايه صدق حس الاسئله بالا ويدينيا صدق حديث اسئله قبر ليس كويدينيه ابو قسوره سلاسو كادليا من ربك ومن نبيك وما دينك صدق ذا اصله واوين مفصرايا مركه كتاب كته فرانسيسو وقفك سوسي لا كنتم ستحذى على سجوا علمولو دمنه هذا هو جوابك لما لجمركو يمدوك ولا مربوك ومن نبيك وما دينوكا برشة دين تيسلام كلا برنا يعنيه كم أحد نكليا إنه قفكو في العربية بلغكو يا وسيف على كنا يعنيه تذكر بعضهم يسيين إنه في العربية على دكتور قفكو النحوه دكتور مركو ماركان عربي قصوى فهمه كد بدي كدة بديني تفهمه يا أبو كليه نحن ونبصي تجد كده جماعة طبعا لقيا أبو حتى إنه أشعار هذا وترجيو وترجيم وفيا هذا وفاض في اليوم يسوع عقيدة دي وحنا كده قرناه وخرج إنه كل كتبها أشعار هذا وترجوا أموه ونحن بل عقيدة أو جو الرئيسي. هذه قوانا نحوها وحبك الجرينة <سؤال> هاي هي العقيدة اللي قتايتهاي عقيدة كم مهم سنحواها هي محييابا كلا دجاني كتاب كإلهي حياة رسول كام مظن إن أضنحوها عارف كنا غطاء مت فانتوت برتيح نحوها مش عني يسوع ما يرى آدي الله نجيب بعض دي كعبة بادية سا سجل في يسوعين لبريطانيا لكن واحد كم مهم عقيدة دي ورك قفك على في <تصفيق> عربي ونودك على دمر ساي كتاب بيهدؤوا فهمان وحينه لا نهاية كتاب كلفتي سأوب بلو فهم كيسة حروف تها ذيك كعينيان هذاع لذي حروف تلفتي هذه ما كعينيانها هجاد ودك هجاد مر كي فهمان وحكيين كلام وحقيقي كلامنا تفسير كيسة حيث رسولك ودك كتب تيري عقيدة ده ودك سداسيو حكوا وصلهم على سيدنا محمد وعليه